ماذا اسمينا توضيحات الجليه في حل الفاضي الاجروميه ولازلنا مع باب المبتدا والخبر ولعلنا اطلنا المقام في هذا الباب كما فعلنا في بابي الفاعل والنائب لماذا وهذا قصدا نعم لأن أهم ابواب النحو هم باب الفاعل والنائب والمبتدا والخضع، لأن الكلام مبني عليها في الغالب، و ما من عمد الكلام، و من عمد الكلام، وقد قلنا سابقا بأن عمد الكلام ماذا؟ الفاعل والنائب والمبتدا والخضع. ونائب وفاعل ومبتدا وخبر سم النحات رمدا ووقفنا في الدرس الماضي حول السؤال الأصل في المبتدا أن يكون مذكورا لماذا لاجل أن يكون الحكم مفيدا لأجل أن يكون الحكم مفيدا وأما إذا كان محذوفا فلا حكم سواء كان مفيدا أو غير مفيد لكنه قد يحذف وجوبا وجوازا قد يحذف وجوبا وجوازا فما هي المواضع التي يحذف فيها المبتدا وجوبا هناك مواضع يذكرها النحات يحذف فيها المبتدا على جيات الوجود ذكر بعضهم أنها مواضع كثيرة ولكن أشهرها مواضع خمسة أشهرها والمستعمل منها والمتداول في كلام في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب اوجه الخمسه ومواضع خمسة من يذكر لنا منكم هذه الأوجه الخمسة اجمالا على جهة الإجمال الجواب يقال يحذف المبتدأ وجوبا في مواضع خمسة الموضع الأول عندما يكون خبر المبتدا مخصوص نعمة وبئسة مؤخرا عليهما هذا هو الموضع الأول ما هو الموضع الأول؟ عندما يكون خبر المبتدا مخصوص نعمة وبئس مؤخرا عنهما ولعنه يعيد عندما يكون خبر المبتدا مخصوص نعمة وبئس مؤخرا عنهما إذن ما هو المثال على هذا؟ ودائما أقول لكم بالمثال يتضح المقال المثال نقول نعم الفاتح صلاح الدين نعم الفاتح صلاح الدين والإعراب لا بد منه لنعلم أين المخصوص المخصوص بالمذحي وأين المخصوص أيضا بالذم إذا كان الفعل للذم. واذا كان الفعل المدحي ايضا اين المخصوص ما هو اعراب هذا المثال من يقوم باعراب هذا المثال ما هو المثال نعم الفاتح صلاح الدين نعم فعل ما لانشاء المدح وطبعا الماضي مبنع الفتح دائما الا في موضعين يعني اذا كان الماضي وقع فعل شرط أو جواب شرط فهنا في الحالتين يكون ايش يكون له محل من الاعراب فنعمه فعل ماض مبنيه على الفتح الفاتح ما موقعه في الاعراب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الطاهره في اخره نعمه الفاتح الفاتح هو بيعمل فاتحه هو هذا هو الممدوح من هو الممدوح صلاح الدين فالضمير محدوف مبني في محل رفع ما موقعه في مبتدا ممتدى مبتدا صلاح الدين صلاح خبر مؤخر هذا خبر مرفوع وهو مضاف والدين مضاف إليه مجرور إذا الشاهد عندنا أن الضمير المحذوف مبني في محل رفع مبتدأ إذن هنا من المواضع التي يجب حذف المبتدا فيه ما هو الموضع الأول ما هو ها؟ عندما أنت عندما يكون خبر المبتدا خبر مخصوصة نعمه, نعمة وبئس مؤخرا عنهما خبرها مؤخر عنهما ولهذا قلنا صلاح خبر مؤخر صلاح خبر مؤخر وصلاح مضاف والدين مضاف لي وما يقال في أسلوب المدحي يقال في أسلوب الذم مثل تقول بئس الخلق خلف الوعد بئس الخلق خلف الوعد بئس فعله ايش هذا؟ فما يدل على ماذا إنشاء الذم الخلق فاعل خلف الخلق هو هو ايش مبتدأ. مبتدا لا هو ضمير محذوف مبني في محل رفع مبتدا واضح خلف هذا خبر مؤخر خلف مضاف الوعي مضاف اذا ما يقال في المدح يقال في الذم اذن لعل هذا الموضع واضح الموضع الاول نعم من حيث الاعراب ان نقول نعمه في المدح يعني طيب نعم صحيح نعمه للمدح وباسه للذم تقول نعمه فعل المدح نعم هو فعل ما فعل المدح وباسا فعل ما ولكن فعل ذم لانشاء المدح ولانشاء الذم احدهما للذم واحدهما للمدح وكذلك سعى كما سياتي ان شاء الله هذا الموضع الاول اذا الموضع الاول واضح لديكم ننتقل الموضع الثاني الذي يحذف فيه المبتدا وجوبا ما هو الموضع الثاني الذي يحذف فيه المبتدا وجوبا ما هو بل لكم الموضع الثاني أن يكون خبر المبتداء نعتا مقطوعا عن متبوعه في الاحوال الثلاثة سجلها مصطفى ان يكون خبر المبتدا نعتا مقطوعا عن متبوعه في الأحوال الثلاثة وسأبكي لكم هذه الأحوال الثلاثة بعد الموضع الثاني أن يكون خبر المبتدا نعتا مقطوعا عن متبوعه في الأحوال الثلاثة ها؟ ورفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأا أو ناصبا لن يظهر كما يقول ابن مالك أن يكون خبر المبتدأ نعتا مقطوعا عن متبوعه في الأحوال الثلاثة في الأحوال الثلاثة ما هي هذه الأحوال الثلاثة؟ من يذكر لنا هذه الأحوال الثلاثة التي يكون فيها خبر المبتدأ نعتا مقطوعا عن متبوعه ما هي هذه الأحوال الثلاثة؟ ها لي حالة واحدة وانا اذكر الحالتين الحاله الاولى ها قولوا واحد انتم المدح الحاله الثانيه الذم طيب انا ذكرت حالتين من يذكر الحاله الثالثه ها الاحوال الثلاثه ما هي الاولى قلنا المدح الثانيه قلنا الذم الثالثه ما هي الترحم الترحم فاذا كان خبر المبتدا نقت نعتا مقطوعا عن متبوعه في الاحوال الثلاثه هنا يكون المبتدا محذوفا وجوبا يعني على جهه الوجوب هذه الاحوال الثلاثه من منكم يعطيني مثالا للمدح للمدح فقط يكون المبتدا فيه محذوفا وجوبا ها مثلا رحم الله عمر العادل رحم الله عمر العادل العادل هناك مرتدى محلوف وجوبا أين هو؟ من يقدر منكم؟ هو العادل رحم فعل ضم يعني الفتح الله فاعل مختار عمر مفعول به ها؟ رحم الله عمر العادل العادل هو لأنه ها؟ وصف اسم فاعل العادل العادل هو فهو كانك قلت رحم الله عمر هو العادل هو العادل ها العادل نعم فالعادل هنا خبر كانه هو مبتدا والعادل سيكون خبر مؤخر واضح اذا هذه هذه الحاله ايش الحاله الاولى يعني الحاله الثانيه لكن هي في احوال ثلاثه في الحاله الاولى حاله الملك اعطوني مثال من يعطيني مثالا لحاله الذم يكون المبتدا فيه محذوفا ووجوبا ايضا وقد ذكرنا هذا سابقا في اول الدرس يعني في اعراض البسمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا سبق لكم في البسمة انا تذكرون هذا عندما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بحرف جار اسم مجرور اسم مضاف والمضاف اليه الرحمن نعت الرحيم نعت فقلنا اذا قلنا الرحمنيه يجوز في الرحيم ثلاثه اوجوز الرحيم الرحيمه الرحيم, الرحيم واذا قلنا الرحمن يجوز في ايضا ثلاثه أوجو. واذا قلنا الرحمن يجوز ثلاثه أوجو. ثم ننظر الممنوع منها فاذا قلنا الممنوع وضعنا لكم رمزا قلنا نامي نومي إذا قلنا الرحمن لا يجوز لك أن تقول الرحيم إذا قلت الرحمن لا يجوز لك أن تقول الرحيم نامي نومي نامي الفتحة دي لأن ن الرحمن م مي كسرت ميم الرحيم فلا يجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن ثم تقول الرحيم لأن القطع بعد التبعية حرام كما قال النحات فاذا هنا يعني عندما تقول الرحمن ما موقعه في الاعراب نعت مقطوع لكن ما موقعه في الاعراب مبتدا لخبر محذوف عفوا خبر لمبتدا محذوف هو الرحمن الرحيم هو الرحيم وعندما تكون منصوبه نون من الرحمن ماذا تقول مفعول بفعل محذوف امدح الرحمن امدح الرحيم وفي الذم ماذا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي هو الرجيم وفي التنزيل وامراته حماله الحطب وامراته حماله الحطب يعني اذم حماله الحطب واذم الرجيم فهو مفعول بفعل محذوف مفعول بفعل محذوف اذا نصرنا واذا رفعنا فهو ايش خبر لمبتدا محذوف وجوبا خبر لمبتدا محذوف وجوبا هذا في حالة اذا كان مرفوعا وعندما يكون منصوبا فنقول مفعول بفعل محذوف إذا كان يدل على المدح فهو فعل مدح واذا كان يدل على الذم او ايش فعل ذم فعل ذم فهو مفعول ولكن نقول في كليهما نقول مفعول بفعل محذوف وذكرت لكم بيتا من يذكره منكم؟ آه. اهلا وسهلا ما اهلا جئت اهلا ونزلت سهلا فهو مفعول به فعل محذوف قدر لي ولذلك ذكرت لكم بيتا قلت لكم احفظوا هذا البيت فهو يجر ذيله في اللغه العربيه كلها ما هو ما بيت انصب بفعل لائق قد اجتذب انصب بفعل لائق قد اجتذب اهلا وسهلا بالفتاة ومرحبا انصب بفعل لائق قد اجتذب اهلا وسهلا بالفتاة ومرحبا واضح هذا اذا هذا فيما يتعلق بالذم والمدح اعطيني مثال واحد منكم يعطيني مثال للترحم يكون المبتدأ فيه محذوفا وجوبا أنت سعب صلاة تصدق على الفقير المسكين المسكين هذا للترحم ارحمه تصدق على الفقير المسكين فالمسكين خبر اين مبتدأه مبتدأه محذوف وجوبا قدره هو المسكين تصدق على الفقيري هو المسكين اذا واضح هذا الموضع الثاني الموضع الثاني يكون فيه المبتدا محذوف وجوبا وله حالات ثلاث الحالة الأولى حالة المدح والحالة الثانية حالة الترحم وعفوا حالة الذم والحالة الثالثة ما هي حالة الترحم واحفظوا البيت الذي ذكرته لكم ما هو الموضع الثالث؟ من المواضع التي يحذف فيها المبتدا وجوبا الموضع الثالث الذي يحذف فيها المبتدا وجوبا الجواب الموضع الثالث إذا كان خبر المبتدا مصدرا مرفوعا ناب منابا الفعل إذا كان خبر المبتدا مصدرا مرفوعا ناب منابا إيش؟ مناب الفعل يعني كانه اخذ موضع الفعل وناب عنه اعد ماذا قلنا لكم اذا كان خبر المبتدا مصدرا مرفوعا أو نائبا نائبا مناب الفعل واضح هذا طيب اعطوني مثالا لكون خبر المبتدا مصدرا مرفوعا نائبا مناب الفعل عطوني مثال. المثال صبر جميل، صبر جميل كما قال سيدنا يعقوب، فصبر جميل، فصبر جميل. إيش صبر؟ صبر هذا نابا ما نابا مرفوع نابا ما نابا الفعل. صبري صبر جميل، صبري صبر جميل. فهنا حذف المبتدا صبري ها. من منال صبر جميل سيدنا يقوم ماذا قال فصبر جميل فصبر ما موقعه في العرب. خبر لمبتدا محذوف مبتدا خبر وين هو محذوف وما الذي سوغ به الذي سوغ ابتداء النكره والوصفيه الوصفيه ها ولهذا سبق ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفيد كعند زيد النمر وهل فتن فيكم, فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا الى اخر الابيات اذا الصبر صبر جميل فصبري محلوف فاذا هو مبتدا محلوف وجوبا هذا كما يقول العلماء هذا من نافلة العند وكما يسميه النحات من التبرع وكما يسميه أهل الحديث بالجواب الحكيم يستنبطون من هذا المثال النحات يستنبطون هذا المثال فائدتين من منكم يذكر لي فائدة واحدة فإذا لو بد تذكروا لي فائدة واحدة الفائدة الأولى تؤخذ من هذا المثال الذي يذكره النحات ما هي أذكر لي فائدتين وأنا أقسم لكم أعطي لكم مجموع فتاوى فائدتين منها ها الفائدة أذكر أنا ها يا لنصفة سمعت مجموع فتاوى ها وسار لعابك مش مشكل تفضل ها الفائدة الأولى اخذ العلماء من هذا تزكيه النفس نفس الطالب نفس الطالب لان الصبر الجميل ما هو الصبر الجميل قالوا الصبر الجميل هو الذي لا شكايه معه هذا هو الصبر الجميل والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه والهزر الجميل هو الذي لا اذيه معه لا اذيه معه فاخذوا من هذا المثال تزكيه النفس تزكيه النفس هذه الفائده الاولى التي اخذوها للمثال ما هي الفائده الثانيه الفائده الثانيه اخذوا ان الاصل في المبتدا والخبر ذكرهما ان الاصل في المبتدا والخبر ذكرهما وقد يحذف احدهما بل وقد يحذفان معا املا يحذفان املا يعني يحذف احدهما هذا متفق عليه لكن هل يحلف؟ أخذوا من هذا المثال أن المبتدا قد يحذف متى دل على الحذف دليل؟ بد من هذا القبيل. متى دل على الحذف دليل؟ وقد يحذفان معا إذا دل الدليل على حذفهم. من يعطيني مثالا؟ وهذا الأسلوب مستعمل كثيرا جدا بيننا. أسلوب مستعمل. في حياتنا اليوميه نحذف المبتدا والخبر دون ان نتنبه مثلا هل والدك موجود ماذا تقول نعم ماذا فعلت هنا حذفت المبتدا والخبر هل المدرس في المدرسه تقول لا لا حذفت ماذا حذفت المبتدا والخبر وبقي الخطاب والاسلوب بليغا وهذا من ماذا هذا من فائده اللغه العربيه انه قد يحذف الشيء ويبقى المعنى قائما لانه ماذا فعل لان هناك ما يدل على الحذف اما اذا لم يدل على الحذف دليل فلا يجوز الحذف واضح الفائدتان ها فهمتم الفائدتين طيب الموضع كم الموضع هذا الذي ذكرنا الموضع الثاني الثالث الان الموضع الرابع ما هو الموضع الرابع من المواضع التي يحدث فيها المبتدا وجوبا ها الموضع الرابع عندما يكون جواب القسم سادا مسد المبتدا عندما يكون جواب القسم سادا مسد ايش مسد المبتدا ها واضح عندما يكون جواب القسم سادا مسد المبتدا اعطوني مثال ما هو المثال ما هو مثال جواب القسم سادا مسد ها اذكر مثالا ليتضح لك هذا الموضع الجواب في ذمتي لأفعالنا في ذمتي لأفعالنا ها في ذمتي لأفعالنا واضح اين اين الخطا ها في ذمتي من يقدر مبتدا المبتدا هنا حلف وجوبا انت في ذمتي يمين او قسم ها. صحيح صند في ذمتي يمين ومن اين فهمنا في يمين في ذمتي في يمين لان يمين نكره ولا يجوز الابتداء بالنكره في ذمتي يمين فنحن ماذا قلنا في ذمتي لا لأن لا افعلن اللام هذه ماذا تسمى لام على اللام الموطئ القصر اللام الموطئ القصر خذوا قاعدة وقد سبقا بإمنا لكم هذا وذكرنا لكم بيتا ولكن للأسف تسجلون لكن دون أن تحفظوا ماذا قلنا؟ أحسنت وكل نون شددت عند الرسم وكل لام قبله لام القصر وكل, وكل لام قبله لام القسم وكل نون شددت عند الرسم وكل لام قبله لام القسم. واضح؟ طيب. فقولنا في ذمتي لأفعلن أي يمين في ذمتي يمين. فإذا هذا هو الموضع كم موضع الرابع. إذا سهل. أنا لا أريد أن اذكر امثله كثيرة وإنما المثال واحد يكفي. يكفي من القلادة ما حاطه بالعنق. ما هو الموضع الخامس؟ من المواضع التي يحذف فيها المبتدا وجوبا من يذكر لنا الموضع ها؟ الخامس من المواضع والاخير طبعا الموضع الخامس والاخير يحذف فيه المبتدا وجوبا الجواب بعد لا سيما اذا كان المستثنى به مرفوعا بعد لا سيما اذا كان المستثنى به مرفوعا ولا سيما لها إعرابات وسياتي الكلام عليها ان شاء الله في باب المستثنى في الاستثناء باب الاستثناء ها اذا قلنا الموضع الخامس والاخير ما هو بعد, بعد لا سيما اذا كان المستثنى بها كيف هو مرفوعا ما هو مثال بعد لا سيما اذا كان المستثنى بها مرفوع ما هو مثاله تقول اكرم الشيوخة لا سيما مصطفى اكرم الشيوخه لا سيما سعيد ها؟ سعيد لا سيما سعيد سعيد ما موقعه في الاعراب خبر اين مبتدؤه محذوف تقديره هو سعيد هو سعيد فاذا هذا هو الموضع الخامس هذا هو الموضع الخامس من المواضع التي يحذف فيه المبتدا وجوبا ها؟ طيب دعوني الآن اسال اسئله في المثل ما هو الأصل في المبتدا ما هو الأصل في المبتدا ان يكون جمله ام ان يكون مفردها ها؟ سؤال ما هو الأصل في الممتدى أن يكون جملة أم مفردة وإن شيء تقدم أو آخر وصحا إن قدما قد أو أخير كما قد المبتدا، ها؟ المبتدا ما هو الأصل في الممتدى أنا عندك الحرية أن ترجع في جوابك حيث اللغة من حيث بس. انا سؤالي واضح أنا لم اقل ما هو تعريف المبتدا ما هو الأصل في المبتدا ان يكون جملة ام ان يكون مفردا وان شئت قلت ان يكون مفردا ام جمله ما هو الأصل يكون مفردا احسنت الاصل في المبتدا أن يكون مفردا لقاعده ما هي ولا يكون المفرد ولا يكون المبتدا الا مفردا ولا يكون جملة ولا غيرها هذه قاعدة لا يكون المبتدا إلا مفرد زاد بعضهم ولا يكون جملة ولا غيرها ولا يكون جملة ولا غيرها إذن هذه قاعدة افهمها فهذا هو سؤال الأصل في المبتدا ان يكون مفردا ولا يكون جمله ولا يكون شبه, شبه جمله ها هذا هو وقد اشار المصنف في باب المبتدا الى ما سبق لكم فقال باب المبتدا المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه ثم قال والخبر قال المصنف والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو أو نحوه يجوز في في واو نحو وجهان نحو إما خبر لمؤتداء المحذوف أو مؤتداء خبر المحذوف وإما مفعول بفعل المحذوف نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وركزوا معي جيدا الخبر قال الخبر هو الاسم المرفوع هو الاسم المرفوع يعني قوله هو الاسم المرفوع يعني معناه أنه يكون مفردا ولا يكون جمله فلذلك أقول ما هو الخبر نعم ما هو الخبر الجزء المنتظم منه مع المبتدا طبعا المنتظم منه ماذا ينتظم منه جملة مفيدة ولذلك ابن والخبر الجزء المتم الفائدة ولذا قلنا الخبر هو الجزء المنتظم المنتظم منه مع المبتدا جملة مفيدة يعني لا يمكن أن يكون وحده جملة مفيدة لأن الخبر جزء من أجزاء الفائدة وهو الجزء الذي يتممها أما الجزء الاول ما هو المهوى. المبتدا المبتدا هل يمكن ان ياتي الخبر وحده دون مبتدا ويكون قد اتى بالفائدة الكامله لا لا يمكن ابدا فإذا هو ولهذا قلنا المنتظم جمله المنتظم مع المبتدا لا بد من هذا القيد مع المبتدا نقف مع كلام المصنف قال المصنف رحمه الله المبتدا هو الاسم المرفوع المسند اليه إسناد الخبر المرتدى ركزوا معي جيدا لا بد منه إسناد الخبر المرتدى لا بد منه لأنه لا يمكن أن يحقق الفائدة إلا ويتمم المعنى إلا بماذا؟ بالإسناد إلا به وإلا لا يمكن أبدا فلذلك قلنا إسناد الخبر للمرتدى لا بد منه ولذلك قال المصنف ماذا قال؟ من أين يفهم هذا؟ من قوله المسند إيه؟ المصنف رحمه الله قال والخبر قل هو الاسم هو الاسم أنتم توقفوا قليلا مع الفقرات هو الاسم هل يفهم من كلام المصنف أن الخبر لا يكون إلا اسما ماذا ينفع منهم؟ أن الخبر لا يكون إلا اسم. ماذا يكون جملة أو شبه جملة ولا لا يكون؟ يكون. ها هو قال هو لسمه. معنى أنه لا يكون جملة ولا شبه جملة وهذا غير صحيح. إذا ماذا نقول في كلام المصنف؟ فكلام المصنف عليه اعتراض. فعندما قال هو لسمه الجواب الاعتراض. كيف الاعتراض؟ لأنه قال هو الاسم ركزوا معي جين قال هو الاسم أي هذا في الأصل غالب هذا في الأصل غالب فالمصنف تكلم عن الأصل غالب أكأنه قال الأصل في الخبر أن يكون اسما وأن يكون ايضا هذا هو الأصل والغالب فيه ومن غير الغالب يكون جملة مطلقا معنى مطلقا يعني فعليه كانت أو إسمية ويكون ايضا شبه جملة اذا لا بد من هذا التوجيه وإلا كان الاعتراض على كلام المصنف صحيحا ومقبولا عند قوله هو الاسم طيب المسند إليه ركزوا معي جيدا في مسألة المسند إليه في الحقيقه ادخلها المصنف في هذا المثل ما كان ينبغي لأن هذا يحتاج إلى أن يكون الطالب قد أنهى كتب النحو وبدأ في البلاط لكن قال هو الاسم المرفوع المسند إليه المرفوع هذا طبعا فيه كلام سبقا ذكرناه يعني لأنه هل هو حكم فلماذا أدخل الحكم في الحد وعنده من جملة المرضود أن تدخل الأحكام في الحدود وثانيا المسند إليه وسبقان قلنا بأن عندنا المسند والمسندي عليه والمحكوم والمحكوم عليه وماذا آخر؟ ها؟ ماذا يسميه سبوي؟ من يذكر لنا ماذا يسميه سبوي؟ ها ها؟ ألا سألتم؟ سبوي يسميه إسمًا، يسمى المتكلم الخبر. ماذا يسميه؟ هناك من قال المعقول والمعقول عليه والمحكوم والمحكوم عليه سبوي قال اسم آخر. نعم. <تصفيق> يعني لازمنا في نفس الباب ها استغفر ولكن ما هو احنا قلنا في نفس الباب لا لنصا ذكرنا ان السيبويه يسمي المبتدا والخبر اسما اخر المبني والمبني عليه المبني والمبني عليه هذا هو اذا كان تسجل اشياء ثم لا تراجعها ولا تحفظ فما فائده التسجيل ها على كل قلنا قاعده اخرى للتقريب ولا سيما للمبتدا قلنا عندنا المسند اليه والمسند ما دل على الذات فما هو مسند ولا مسند اليه زيد قائم اين المسندين المسند والمسند اليه زيد قائم ما؟ زيد مسند إليه زيد قائم زيد مسند إليه ماذا؟ القيام فما يدل على الذات مسند إليه وما يدل على الصفة مسند مسند واضح هذا ذكرناه سابقا ثم قال المصنف رحمه الله هو الاسم المفروع المسند إليه ثم قال والخابر قسمان على كل قالوا الخبر قسمان المفرد وغير مفرد لماذا يعني قبل هذا لماذا ذكرنا قدمنا الكلام عن الخبر ولازال المصنف يتكلم عن المبتدا تكلم عرف المبتدا ثم عرف الخبر ثم رجع إلى المبتدا وهنا نحن ماذا فعلنا قلنا بأن قال هو الاسم المرفوع المسند إليه فقلنا كلام المصنف الاسم إشارة إلى أنه ماذا أو يفهم من كلام المصنف إلى أن الخبر لا يكون إلا مفردا ولا يمكن أن يكون جملة ولا شبه جملة قلنا الصحيح هذا الاعتراض سيكون وجيا وصحيح ومقبولا إذا لم نقول ماذا إليه كثير من العلماء كون الأبن آجر رحمه الله تعالى يعني تكلم على الأصل غالب بدليل بدليل أنه هو نفسه قال والخبر قسمان بدليل أنه قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فلذلك ارتعينا أن نقدم الخبر لأنه ارتباط مناسب فقال والخبر قسمان قسم الخبر إلى ماذا؟ إلى اسمين مفرد, مفرد وغير مفرد ثم قال فالمفرد رحه قولك زيد القائم وغير المفرد أربعة أشياء فأيضا هذا الاعتراض يكون صحيح لا غير صحيح لماذا؟ لأنه لا بد من هذا من هذا التوجيه لي... لماذا؟ ليكون الاعتراض فيه نظر وليكون الاعتراض غير مقبول ثم قال وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره مع خبره ثم اعطانا امثله <تصفيق> قولك زيد في الدال هذا الخبر لمن الجر مجرور وزيد عندك هذا الخبر لمن للظرف وركزوا معي جيدا توقفوا عند المكان. عندك هذا ظرف مكان ولم يذكر ظرف الزمن. وهذا اغفال منه وقال العلماء هذا الاستاذ هو الذي يبين والا فهو اكتفى بذكره كما سيأتي ان شاء الله ظرف المكان ثم قال وزيد قام ابوه ما هو هذا جمله فعليه وزيد جاريته ذائبه ما هو هذا جمله جميل. اسميه أخرى. واضح هذا اذا لا بد نقدمنا الكلام على الخبر وعلى تقسيمه من أجل المناسبة كما قلت لكم. ثم نرجع إلى تقسيم المبتدا. ثم نرجع إلى تقسيم المبتدا. أنا أسألكم سؤال. إلى كم قسم قسم المصنف الخبر هنا في هذه الفقرات؟ ها. إلى كم قسم قسم المصنف؟ من يعني؟ هذا في هذه الفقرات الخبر. قسمه الى قسمين. إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ المفرد. خبر مفرد. قل خبر مفرد القسم الثاني غير مفرد خبر غير مفرد وغير المفرد قسمه ايضا الى اربعه يكسر. اي نعم وغير المفرد قسمه الى اربعه اقسام هنا الان نبدا بالقسم الاول خبر مفرد وهنا يحتاج احتاج الى اطفاره ما هو الخبر المفرد في باب المبتدا او بعباره اقرب ما هو المفرد في باب المبتدا والخبر أنا سبقاً ذكرت لكم على أن المفرد أنواع إما أن يكون في باب معرفة علامة الإعراب المفرد في باب علامة الإعراب معرفة علامة الإعراب غير المفرد في باب الممتده والخبر وغير المفرد في باب الممتده والخبر غير المفرد في باب لا غير المفرد في باب المنادى غير المفرد في باب الإضافة غير المفرد في باب العالم فاركزوا معي المفرد اما ان يكون في باب علامات الاعراب معرفه علامات الاعراب هذا واحد واما ان يكون في باب المبتدا والخبر جعلنا المبتدا والخبر واحد واما في باب لا واما في باب المنادى واما في باب المضاف واما في باب العالم كم وجه سته, ستة اقسام للمفرد يعني المفرد واحد لكنه من ناحية التعريف يختلف من باب إلى باب. وخذوا هذا جيدا. المفرد في باب معرفة علامه الاعراب غير المفرد في باب الممتدة وغير المفرد أيضا في باب وغير المفرد في باب المنادى وغير المفرد في باب الإضافة وغير المفرد في باب العال. واضح؟ طيب. إذن ما هو المفرد في باب؟ المبتدا ما ليس جمله, جملة ولا شبيه بالجملة. بالجملة. بالجمله لعلكم تذكرون التعارف السابقه التي ذكرنا في هذه الابواب وقد ذكرنا بعض الابيات عندما وصلنا الى باب معرفه علامه الاعراب اولا اذا كان تذكرون تلك التعارف فلا داعي للإعادة وإذا ك... إذا كنتم نسيتم تعرف نذكر بها فما عندي مانع ها ماريو نكتفي بما سبق ولا نذكر بياء طيب ما هو المفرد في باب المبتدا والخبر ما هو المفرد في باب المبتدا والخبر قلنا المفرد في باب المبتدا والخبر ما هو ما ليس جملة ولا شيء بالجملة طيب عندما يقولون ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة هل يعنون ان ركزوا معي جيدا هل يعنون انه لا يقع المبتدا مثنى ولا مجموعة وحتى لو كان مثنى او جمع هو يقول لك ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة هل يقصدون أن لا يكون جمعا هل يقصدون أن لا يكون مثنى الجواب لا حتى ولو كان ركز معجبا حتى ولو كان مثنى أو جمعا فهو مفرد في باب المبتدا والخبر ولهنا من القواعد النحوية المتفق عليه أنهم يقولون لا يقع المبتدا إلا مفردا ولا يقع جملة ولا يقع شبه جملة ولا يقع ضمير متصل ولا يقع إلا ضمير مفصل هذه قواعد في باب المبتدا والخبر لعلكم كتبتم قاعدتين سابقة القاعده الاولى شنو هو لا يقع المبتدا الا مفردا ولا يقع جملة ولا يقع شبه جمله ولا يقع ضميرا متصلا هل رايتم مبتدا مبتدا هو ضمير متصل لا ابدا مستحيل ولا يقع ضميرا متصلا ولا يقع الا ضميرا منفصلا هذه من القواعد المتفق عليها اذا كنا قلنا لكم سابقا بان قواعد النحو او علل لمح تشم ولا تفرك ولكن هذه قواعد متفق عليها هذه قواعد متفق عليها اذا ماذا نقول هنا ما ليس جمله ولا شبيه بالجمله ماذا يعني بقولنا ما ليس ولا شبيه بالجمله يعني حتى ولو كان جمعا حتى ولو كان جمع في باب المبتدا اذا وجدت الزيدون قائمون قائمون هو جمع ولكن هو في باب المبتدا كيف هو مفرد, مفرد. في باب المبتدا مفرد الزيداني قائمان مثنى ولكن في باب المنتدى كيف هو مفرد فلهذا ماذا قلنا في باب في تعريف المفرد في باب المنتدى والخضر ما ليس جمله ولا سبيل بالجمله وماذا قلنا في ما هو المفرد في باب لا والمنادى تعريفهم واحد هذا جيد من يذكر لنا تعريف المفرد في باب لا والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف مطلقا ماذا يعني بقولنا مطلقا سواء كان مذكرا او كان مؤنثا هذا فين في باب لا والمنادر وما هو المفرد في باب ماذا المضاف والعلم هذا جايب ايضا يعني تعريفهما واحد هو ما ليس بمركب وما ليس بمركب وقد جمع بعضهم هذه التعريف في ابيات اربعه من يذكرها منكم قلنا سابقا والمفرد اجعل في النداء وبابل ما ليس بالمضاف والمماثله وهو في الإعراب غير جمعي وما يثنى فاستمع بالوضع أو للوضع وهو في الخبري غير جملة وش غير جملة وشبهها فحفظ ووقت جهله هكذا سبق قلنا وفي الإضافة وباب العلاني ما ليس بالمركب لا هكذا فسمع وفعل البيت لعنة وهكذا على كل الذي يعمنا تعريف المفرد في هذه الأبواب وخصوصا باب المبتدا هنا وعليه فالمراد بالمفرد هنا في باب المبتدا ما هو ما ليس جملة ولا شبيها للجدار لعل سائل يقول إذا كان هذا هو الخبر المفرد فما هو خبر غير المفرد لأن المصنف نواعز الروم ذكر الخبر المفرد وغير المفرد إذا كان تعريف الخبر المفرد ما ليس جملة ولا شيئا بالجملة صحيح ها ما ليس جملة ولا شيئا بالجملة فما هو تعريفه هذا تعريف من تعريف الخبر المفرد فما هو تعريف الخبر المفرد ها أحسن هو ضده يعني سبقا قلنا على الأشياء تعرف بأضابها كما تعرف بحقائقها فإذا قلنا في خبر المفرد ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة هذا نقول فيه هو ما كان جملة أو شبيه بالجملة هو ما كان جملة أو شبيه بالجملة واضح؟ طيب الآن الى كم تنقسم الجمله طبعا الجمله تنقسم الى قسمين: الجمله الاسميه والجمله الفعليه والحكم على ماذا كيف نعرف هذه جمله اسميه وهذه جمله فعليه صدريه الاسم هي الاسميه فننظر الى الصدر ولكن هذا لا بد من ماذا من وقفه مثلا زيد قام. هذا هذه جمله فعليه ولا جمله اسميه وان احد من المشركين وان احد من المشركين ناخذ الايه احسن هذه جمله اسميه ولا فعليه صعب صبر فعليه, فعلية لان فعل محذوف وين استجارك وين طيب هل زيد قام جمله فعليه ولا جمله اسميه اسميه هل زيد قام <سؤال> هل زيد هل زيدون قام ها <سؤال> اسميه لا فعليه آه لا هل احسنت لان قلنا هل زيد قام لو قلنا هل زيد قائم لكانت اسميه ولكن قلنا هل زيد قام فكما قال كهل اذا رات فعلا بحيزها حنت اليه ولم ترضى بفرقته فهو هل قام زيد قام كما قلنا وان أحد من المشركين هذا قلتم بأنها جملة فعلية فما الذي جعل هذه أن تكون اسمية وتلك فعلية فإذا هي جملة فعلية انظر إلى الفعل آه نعم فهي صورة كأنها صورة واحدة وإن أحد من المشركين استجارك كما قال الله إذا السماء فطرت إذا السماء انشقت ها؟ هذه جمله فعلية وليست اسمية وإن في الظاهر كأنها اسمية لأن هناك فعلا محذوفا وكذلك الفعلية ينظر إلى صدرها فإذا ينقسم إلى قسمين جمله اسمية وجمله فعلية ذكر المصنف رحمه الله تعالى شبه جملة ما هي شبه الجملة؟ شب الجملة ما يكون جانون جوران ما فعلها وغرفا هذا اش؟ شب الجملة من يذكر لنا منكم امثلة على الخبر المفرد لانا طبعا الخبر المفرد الان واضح عرفنا ما هو مثال الخبر المفرد زيد القائم زيد القائم زيد اعت مثال Af pun انت سعد. ثم not مثال readers خبر مفرد اعت uwagę لخضر مفرد لا تعرفون إلا زيد القائم فقط زيد مثال آخر محمد أنتم أرى أن أنثنتكم كلها مفردة محمد الزيداني ما لكم الزيداني اعطوه اثنية اعطوا الجمع الزيدون قائمون الهندات قائمات هذه كلها مفردات الزيدون مفرد للجمع مفرد. هو في باب الموتداء مفرد الطلبة مجدئدون نادر يا <تصفيق> الله علم <عليك. تصفيق> إذن هو مفرد وان كانش بنيته وصيغته جمع لكنه في بالمبتدك فهو مفرد طيب بالإعراب أنت هذا الشاب جسمه أنت نادر لعلك تكون نادرا إن شاء الله قل زيد القائد قم بإعراب زيد بن القائد زيدون قائم ها؟ مبتدا زيدون مبتدا كيف يكون مبتدا مرفع وعلامه رفعي ضم الظاهره في اخره الرافع له الابتداء الابتداء هذا عامل معنوي ولا عامل لفظ عامل معنوي العامل معنوي كم العامل المعنوي كل شيءان الابتداء والتجرد يا اخواني الابتداء في الاسماء والتجرد في الافعال طيب قدر لي الابتداء. قدر لي الابتداء اظهر اظهر الابتداء الابتداء لا يظهر ولا يقدر طيب اعرف لي الابتداء. ذكرت لكم تعريفين ولكن قلنا التعريف قل ذكر تعريف واحده جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا جعلك الشيء واللي لتخبر عنه ثانيا هذا قائم زيد قائم القائم ما موقعه في الاعراب خبر خبر كيف يكون منصوب لما مجرور ها مرفوع وعلى ما ترفعه انضم الضائرة في آخره انضم الضائرة في الرافع له مذاهر ثلاث من العلماء قال الابتداء رفع المبتدا وكذلك رفع الخبر هناك من قال على ان الخبر رفعه الابتداء فالابتداء كأنه رفع المؤتداء ورفع الخبر والقول الثاني قالوا الا المبتدا تعاونا على رفع الخبر القول الثالث والاخير والارجح والأصح وبه قال ابن مالك واختار ابن مالك شنو الذي عامل الرفع في الخبر شنو هو المبتدا ولهذا قال ابن مالك في رفع المبتدا بالابتداء ورفع مبتدا ورفع شكون العرب او النحاة ورفع ممتداً بالابتداء كذاك رفع خبر بالممتدة بالمتدة إذا الآن جاء الدور الزيداني قائما لأننا الآن نعرب الأنثى التي ذكرها مسلم الزيداني انت الزيداني ما ما وقع في العراق ممتدة ارفع صدق ممتدة مرفع ب وعلى ترفعي الألف لأنه بفن. الالف ياء بعد في اي موضع تكون الف ياء بنئب عن في ثنيه الاسماء والنون ما الاسم نعم قول بالخطأ نص الصواب احسنت عن التنوين. النون عيوض عن في الاسم المفرد والعامل الابتداء الابتداء الابتدأ. عامل عامل لفظي محبا. طيب لنا لا يظهر ولا يقدر طيب قائماني خبر مرفوع كيف يكون مرفوع وعلى ما في أي مضع تكون الألف نائب عن الدماء في تثنية كل كلام مصنف الآن حاول يكون لسانك دائما على حفظ المصنف احفظ المثل <تصفيق> ضروري من حفظ المثل في تثنية الأسماء خاصة, خاصة. والنون عوض عن في الاسم المفرد. والآمل فيه الراف المبتدأ. على القول الراجح ها يقول على المبتدا على القول الراجح طيب ما نوع, ما نوع الخبر في قولنا الزيدان قائما مفرد الخبر هنا مفرد وان جاء على صيغه المثنى لماذا لأنه ليس بجمله لانه ليس جملتان ولا شبيها بالجمله صم ما هو اعراب الزيدون قائمون. لان هذا كلام مصنف. الزيدون مبتدى. مبتدى كيف هيكم. وعلى ما ترفعين. الو, الو. الو نائب عن الضماء. في اي موضع تقول نائب عن الضماء? في موضعين. في, موضوعين. في, نعم. في الاسمائل جمع المذكر السالم. وفي الاسماء الخمسة. وهذا هنا ايش هو? جمع مذكر السالم طيب. اتي من الاعرام. والنون اي عن التنوين في الاسم المفرد. المفرد طيب والعامل فيه الرفع العامل فيه الزيون العامل. العامل فيه الرفع من العامل معنوي هو الامتدا هو عامل معنوي لا يظهر, لا يظهر ولا يقدر, ولا يقدر. قائمون ما مقامه في الاعراب قائمون خبر مرفوع بلو نيابه عن الضمير لانه من الاسماء لانه جمع مذكر سالم والواو تكون نيابه عني الضم في موضعين كما قال المصنف رحمه الله في جمع المذكر السالم وفي, وفي اسماء الخمسه طيب والنون والنون ايوه اظن عني التنوين في الاسم المفرد والعامل وخ... فيه الرف في الخبر العامل فيه المبتدا وعلى القول الراجح على القول الراجح طيب ما هو نوع الخبر في قولنا الزيدون قائمون نوع الخبر هنا مفرد مفرد ومع أنه جاء على صغة الجمع نعم. لماذا قلنا مفرد؟ لأن المفرد في باب المبتدئ ما ليس, ليس ما ليس جملة ولا شبيعا بالجملة. بالجملة لا تنظر لكون الزيدان قائمان مثنن ولكون الزيدون قائمون جمعا لأن المفرد في هذا الباب لا يراد به الواحد أو الواحدة من حيث العدد. المفرد ركزوا هذه الفائده المفرد في باب المبتدا لا يراد به الواحد او الواحده من حيث العدد من حيث العدد والا فاذا نظرت الى المثالين احدهما تسميه الزيدان قائمان والمثال الثاني جمع مذكر سالم الزيدون قائمون فنحن لا ننظر الى كوني المثالين أحدهما مثنم والآخر جمعاً لماذا إنما ننظر إلى المفرد في هذا الباب المفرد في هذا الباب لا يراد به الواحد أو الواحد من حيث العدد من حيث العدد واضح من يذكر لنا منكم أنثى على الخبر غير المفرد على الخبر غير المفرد ها وإن بخبر إذا كان جملة فعلية مثلا أعطني المؤمن هند تلعب ها هند تلعب هند تلعب ما هو إعراب هند تلعب ما هو إعراب هذا المثال هند تلعب هند الممتدى ممتدى مرفو وعن رفعه هي الضم في أخرين الرافع له الرافع له الابتداء حاولوا لماذا أنا أعيد يعني أعيد هذه اللازمة حتى يترسخ الاعراب عندهم وهذه الطريقه التي كنا يتعامل بها معنا احد شيوخنا فاصبحت يعني بإذن الله سهله جدا مثلا هند تلعب اتم الصمد هند قلنا متدا مرفوع بالضم ظاهر في اخره الرافع له الابتداء الابتداء هنا المعنوي لا ولا يقدر طيب ووجهلك الشيء اولا اللي تخبر عنه ثاني اذا زدتم هذا فهذا جيد تلعب أتم الإعراب تلعب تلعب في علم مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره أهام تلعب له التجرد أهام آه وفيه ضمير مستتر أهام تقديره جوازه لوجوب لو تلعب هي وجوب جواز هندون هندون تلعب ها هندون تلعب تقديره هي والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ شنو هو المبتدأ هندون طيب تلعب في مضارع مفعول وعندما تفعل المضارف فيه العمل في الأمر. العمل فيه. ها التجرد من الناصي والجزم. عندما تقول التجرد من الناصي والجزم قل لي هذا أحد المذاهب الأربعة نعم. وأرجحها ها نعم. في رفع المضارع المجردي أربعة مذاهب في العدد ثم اذكر لي بأن ل... ل... ل... ل... الارجح هو مختار ومصنف وفي الخلاصة حتى يقول في الآخر وفي الخلاصة له إشارة إشارة إلى قول ابن مالك يرفع مضارعا إذا يجراد من ناصبين أو جازمين جيد جيدة أتم الإعراب الجملة قلنا الجملة الفعلية الجملة في محل رفعين فاعل في محل رفعين خبر ممتدل. خبر ممتدى جملة من الفعل والفاعل إحنا يعني هو لما يقول الجملة فعلية إذا شئت التفصيل تقل جمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا وان شئت قلت الجمله الفعليه ها؟ في محل رفع خبر خبر مبتدا واضح طيب ما هو مثال خبر جملته اسميه مثال خبر جملة اسميه زيد أبوه كريم زيد أبوه عالم زيد أبوه شجاع ها قوم واحد ما هو إعراب المثال انت زيد زيد مبتدا مرفوع مرفوع بماذا بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره في آخره, بالابتدأ بالابتدأ. في آخره. وهذا الابتداء عامل ايش معنوي يظهر ولا ما يظهر لا يظهر لا يظهر ولا يقدر وهو جالك الشاء اولا زيد أبوه ابوه أبو مبتدا، أه أتم، مبتدا اتم ثاني مبتدا ثانيا ها هنا يقال مبتدا ثانيا بالتنو الأفضل، أما مبتدا ثاني هذا ضعيف، يجوز لكنه ضعيف، إلا إذا قلت مبتدا الثاني المبتدا الثاني هنا لا بد من إتيان بليه نعم، وعلى ما ترفعه؟ الواو لأنه من ماذا؟ في أي موضع تكون الواو نائب عن الضمه في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة أبو مضاف والآه مضاف اليه هو ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه مضاف ولهذا إلي إلي إلي دا استحضروا استحضر دائما ماذا؟ آه طيب تاني كريم ما مقابل إعراب خضر خبر مبتدا الثاني خبر مبتدا الثاني مرفوع وعلامه رفعه على المبتدا على الراجع مبتدا طيب اعطيني الجمله الاسميه اللي المبتدا والخبر في محل الجمله لا, لا. الجملة الاسميه من المبتدا الثاني وخبره وهو ابوه كريم في محل رفع خبر مبتدا خبر المبتدا الاول احسنت جيد احسنتوا هكذا طيب عندنا شبه الجملة ما يشبه الجملة الجار والمجرور اتفضل اظف طيب اعطيني مثال للجار والمجرور زيد في الدار زيد في الداري, الداري. ولاحظوا الجار والمجرور هنا زيد في الدار زيد ما موقعه في الاعراب زيد مبتدا زيد مبتدا الضمه ظايله فيها اخي الضمه ظايله يا رافع ولا يا الابتداء عامل معنى هو لا يظهر ولا يقدر يعني كما هو محدوف لديكم في الدار جر ومجرور متعلق محدوف خبر طيب الشبل الجملاء يظهر ماذا اخر الثاني من الشبل الجملاء شنو ؟ هو الظرف شبل الجملاء الظرف والمظروف زيدون عندك نحن الان نقوم باعراب ما ذكره المصنف زيدون عندك زيدون عندك واضح؟ زيد مبتدا كما قلنا في الاعراب الاول عند ظرف عند مضاف كمضاف اليه اما ان تقول متعلق بحثوث كما سياتي ان شاء الله واما ان تقول خبر واخبروا بضاف او بحفر جر ناوينا كائن او استقب الخبر غير المفرد ماذا يشير الخبر غير المفرد لان الخبر السماو المسلم الى ماذا إلى قسمين. يشمل أربعة أشياء يشمل أربعة أشياء كما قال مسلم شنو يق؟ الجر المجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع, مع خبره يعني كلام المصنف ما هو مثال جر المجرور قلنا زيدون في الدار. طبعا إعراب المثال كما سبق لكم وإذا في أي إشكال نعيد إعرابه زيدون في الدار. زيدون الممتداء مرفوع بالضم الضائرة في آخره في الدار في حرف جر مبني ان حروف كلها مبنية ها وكل حرف مستحق للبناء الدار اسم مجرور بفي وعلامه جره طبعا الكسر الظاهره في اخره والجر مجرور في الدار هذا ما مقوعه هذا ما هو شبه جمله الجرم مجرور شبه جمله في محل رفع خبر في محل رفع خبر او ان تقول جرم مجرور شبه جمله متعلق بمحذوف خبر ركزونا اما أن تقول الجرم زور شبه جمله في محل رفع خبر ركزها ساعه في محل رفع شبه جملة في محل رفع خبر او ان تقول الجرم زور شبه جمله متعلق بمحذوف خبر قدر لها المحذوف تقديره كائن او استقر كائن او كان أو مستقر أو استقر لماذا نذكر كائن كان مستقر استقر سواء قدرناه فعلا أو قدرناه اسما كائن اسم كان فعل استقر فعل مستقر اسم إما أن تقول ركزوا في شبه الجمله إما أن تقول شبه جملة في محل رفع القبر وإما أن تقول الجار والمجرور شبه جملة متعلق بمحلوف خبر هو متعلق بمحلوف لان حروف الجر لا تستقل بذاتها لا بد فيها من ماذا لان هي لمجرد الربط بها لمجرد الرمض. لا تستقل بذاتها ولذلك تحتاج الى ما تتعلق به كما سبق ان قلنا لكم سابقا فما هو مثال الظرف ما هو مثال الظرف زيد عندك ها اعيد اعراب هذا المثال انت زيدون مبتدا مرفوع بالضم ضارف في عند إلها عِلْمَ ضف مكان طيب ضف مكان كيف مرفوع مجرور ها؟ منصوب ها طيب منصوب ها ها ومضاف الكف وعلامة فتح ضارف في آخره وعند مضاف والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر المضاف إليه هنا نفس الإعراب في الجر اما إما أن تقول شبه جملة هو عندك في محل رفع خبر او تقول شبه جمله متعلق, متعلق, متعلق المحذوف خبر, خبر. تقدره كائن او, أو, أو كان أو استقر, استقر او استقر او مستقر ماذا قال ابن ملك الان ذكرت لكم البيت واخبروا بظرف او بحرف جر ناويين معنى كائن او استقر هذا الاعراب للمثالين هو الراجع عند جمهور البصريين هذا الاعراب في المثالين شبه جمله سنقفل جر زيد في الداري او زيد عندك هذا الاعراب الذي سمعتم هو ماذا هو الراجع عند جمهور البصريين والكوفيون يقولون اعراب المثالين السابق ماذا يقولون شبه جمله في محل رفع القبر هكذا يقولون شبه جمله في محل رفع الخبر ولذلك ذكرت لكم ايش لا ركز معي في كل مثال ذكرت لكم وجهين من الاعراب احدهما البصريين والاخر للكوفيين الكوفيين ماذا قال شبه جمله في محل رفع خبر وهذا اعراب كما يقول النحات اعراب مرجوح اعراب مرجوح والمصنف ماذا ذكر هنا هذا الذي ذكرت لكم سابقا ماذا ذكر زيد عندك؟ ذكر مثالا لظرف المكان وأغفل ظرف الزمان. فما هو مثال ظرف الزمان عندكم؟ ما؟ الصوم يوم الخميس الصوم يوم الخميس طيب. ها. قب الاعراب. ماذا تقول في اعراب الصمت؟ أنت. الصوم متدا مفعول. اللي مضارفه آخر رفع ولا الإتفاء، الإتفاء عامل معنوي، قدروا ولا يبغى. طيب يوما؟ يوما ظرف يوم ما كان؟ لا يوما ظرف ما كان؟ <تصفيق> يوما ظرف زمن، ضرف زمن كيف هو ظرف زمن هنا؟ ظرف زمن هنا منصوب. منصوب وعلى تصله؟ فتح فتح, فتح في آخره يوما؟ متعلق يوم بمحدود؟ اها. إما أن نقول هو شبه جملة في محل لا يوم مضاف الجملة. الجملة. شنو هو الجملة ولا؟ يوم الجملة هو يوم الخميس يوم الخميس, يوم الخميس. يوم الخميس. يوم الخميس. يوم في محل خبر أو تقول متعلق متعلق يكون التقدير يوم الصوم يوم الخميس ماذا يكون التقدير, الصوم ما يكون التقدير؟ احنا قلنا الصوم احنا ما قلناش من اوله الصوم الصوم خليه هو هو صوم مبتدا يوم الخميس اين الخبر الصوم الصوم موجود يوم الخميس ها لا لا الصوم موجود يوم الخميس الان هنا يحتاج الى اثاره في هذه الفائده مهمه جدا احفظوها وسجلوها لكن عندما اسالكم يكون الجواب مسكتا وحاضرا ها هل كل حروف الجر والظروف صالحه لان تكون خبرا هذا هو السؤال ها هل كل حروف الجر والظروف صالحه لان تكون خبرا فهمتم السؤال؟ نعم وعيد السؤال هل كل حروف الجر والظروف صالحه لان تكون خبر أم لا؟ الجواب لا الإخوة في الغرفتين لعلهم سمعوا السؤال ما احسنت هل كل حروف الجر والظروف أقول والظروف الظروف لظرف المكان؟ ظرف المكان وظروف الزمن والظروف صالحة لأن تكون خبر ماذا قلنا في الجواب؟ لا لماذا؟ لأن النحات اشترطوا للجار والمجرور كما اشترطوا للظرف أن يكون كل منهما مفيدا في تمام المعنى هذه فائدة تحتاج إلى ها وسجلوها ثم نسوى بعد ذلك أي شيء إن كنت أجزم أنكم ستنسونها اشترط للجار والمجرور. اشترط النحات للجار والمجرور أو الظرف أن يكون كل منهما مفيدا في تمام المعنى. اعيد ها لأن الإخوة في الغرفة ما كتبوا. قلنا هل كل حروف الجر والظروف صالحة لأن تكون خبرا الجواب لا لأن النحاة أو النحويين اشترطوا للجاري والمجرور أو الظرفي أن يكون كل منهما مفيدا في تمام المعنى إذا فهمتم هذه الفائدة أذكر لكم مثالا وأدعو لكم ما الجواب ادعو لكم الجواب تقول هذا المثال جائز ولا غير جائز ها لكن هذه الفائده ها هذه الفائده اللي ها هي تدخل في تعريف الخبر الخبر هو الجزء المتمم للفائده لا لكن جرم جرم لان المصنف اغفل لم يقل جرم المجرور اللي هو ضروري ان يكون مفيدا في تمام المعنى ولم يقل الظرف ان يكون مفيدا في ترى لأنه أطلق والإطلاق لإطلاق في محل القيد يفيد درومه، فولما أطلق يعني يتبادر إلى الذهن على أن حروف الجري كلها صالحة لأن تكون خبرا وأن الظروف كلها صالحة لأن تكون خبرا بينما هذا يجوز أعطوني السؤال الذي ذكرت لكم ما هو السؤال اللي قلنا؟ هل كل حروفي؟ لا. قلوا فعل صوتكم هل كل حروفي الجار والظروف صالحة لأن, لأن تكون خرارا؟ خرار. طيب ما هو الجواب؟ لماذا لا؟ لأن لا الروحات اشترطوا للجارة والزرور أو للغاق أن يكون دمويلا. كل منهم مفيدا, مفيدا في تمام المعنى أحسنتم لماذا قلت لكم أعيد الجواب؟ لأني سأعطيكم مثال أرى فعلا فهمتم الجواب ولا؟ ما؟ تذكرون ما قيل لكم فقط لان اذا فهمتم القاعده طبقوا عليها مصطفى يوم السبت مصطفى يوم السبت هذا ظرف زمان يصلح هذا المثال ولا لا يصلح هذا غير مفيد لان اشترطنا ان يكون كل منهما مفيدا في تمام المعنى مصطفى يم استفهام ماذا وقع له ما علي بك علي بك يصلح ان يكون خبر ولا يصلح لا يصلح لا لان الخبر لابد ان يكون الجزء المتم الفائده والجرم جلا بده ان يكون ها مفيدا في تمام المعنى مررت بك زيد بك ممكن لا يمكن اذن فلذلك قلنا لا بد ان يكون الجار والمجرور والظروف كل منهما مفيدا ان يكون كل منهما مفيدا في تمام المعنى قد يقول قائل منكم لربما يقول قائل منكم لماذا لا يجوز أن نقول محمد يوم السبت وعلي بك لماذا لا يجوز؟ ها قد يقول قائل لماذا؟ نقول له لأن الظرف في قولنا محمد يوم السبت أو مصطفى يوم السبت لا يفيد شيئا وكذلك قولنا علي بك أن الجرم لا يفيد شيئا فلعدم فائدتهما قال النحات بعدم الجواز فلعدم فائدتهما قال النحات بعدم الجواز واضح ما هو النوع الثالث من انواع الخبر ما هو النوع الثالث ذكرنا النوع الاول والنوع الثاني وبقي علينا النوع النوع الثالث ها. اولا ذكرنا النوع الاول الجرمجرم والنوع الثاني الظرف والنوع, الثاني والنوع الثالث الفعل. الفعل مع الفاعل ها مصطفى كنشوفو كي, كي يقول لي الساعة كم الآن؟ ساعة وكم؟ ساعة وخمس ساعة وخمس ساعة ها طيب نذكر هذا المثال ثم إن شاء الله نقف ها ممكن؟ ما هو النوع الثالث؟ الفعل, الفعل. الفعل مع فاعل النوع الثالث هو الفعل مع الفاعل ما هو المثال الذي ذكر المصنف للفعل مع فاعله؟ ما هو المثال الذي ذكر المصنف للفعل مع مثال يعني مع فاعله؟ زيدون قام أبوه. احسنت زيدون قام. أبوه. طيب ما هو إعراب هذا النداء؟ سبتم. ها زيدون مرتدا مرفوع وعلامة في ضارف آخره الرافع له. الابتداء وهو عامل معلوي لا يظهر ولا يقدر احسنت زيدون أها وهناك هناك إعراب آخر نعم شنو سبق لكم إعراب آخر من يذكره منكم أحسن هذا على مذهب ايش الكوفي على مذهب الكوفي سبق نعم وهو ماذا مرجع طبعا زيدون قام قام فعل مبني على الفتح. الفتح طيب بما أن هذا المثال هو الأخير دعنا نسأل في الإعراب قام قام قلنا إيش فعل ماء مبني, مبني على الفتح لا محل له من الإعراب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ماذا قال ابن الملك وفعله أمر ومضي بنية لماذا بني ماء قالوا الماضي مبني سبق لنا أن ذكرت لكم بيتا من يلكرون ها صفا ذكرنا بيتا والماضي مبني على الفتح وجب لحله المضارعة لما وجب ها والماضي مبني على الفتح وجب لحله المضارعة لما وجب ها تذكرنا على البيت كتبتم على البيت والماضي هو الإخوة كتبوا في الغرفة والماضي مبني على الفتح واجب لحله المضارعة لما وجب ها طيب الماضي دائما يكون مبنيا المعنى إيش معنى قولهم لحله المضارعة يعني في كون كل من الماضي والمضارع يقع صله وصفه وخبرا وشرطا وحالا وجزع في كون كل من الماضي والمضارع يقع صفه وخبرا وشرطا وجزع الماضي قلنا لحدي المضارع لكون كل من الماضي والمضارع يقع صفه ويقع خبرا وشرطا وجزاء وصلة ها. ولهذا يجمع هذا قولهم الذي طلع على سطحه بني نزل وقد كره إن جاءني اكرمته وهذا المثال سبق لكم خليوا الآن فإذا الماضي مبني على الفتح وجب لحله المضارع عن مواجه طيب أو في مواجه طيب الماضي دائما كيف يكون مبنيا على الفتح الا في حالتين نعم. دائما اذكركم بهما ما هي اذا وقع إذا وقع فعل شرط او جواب شرط مثلا قلت ان قام زيد قام محمد ان حفظ شرط جازي قام فعل فعل الشرط فعل ما مبني على الفتح في محل في محل اذا هنا الماضي عنده محل قام محمد جواب الشرط مبني على الفتح في محل جزمي هذه فائدة مهمة تنبولا يلا تم الإعراب أبو أبو فائد مرفوع بي معالمة رفعية في أي موضعين تقولون نائب عن الضمة؟ في موضعين في, في, موضوعين في المذكر. السالم وفي الأسماء طيب وأبوه مضاف والها ضمير مبني على, على الضم في محليه مضاف, مضاف إليه لأن الضمائر لأن أبوه. الضمائر كلها مبنية وكل مضمري له البناء يجب وكل مضمري له البناء يجب ونفض ما جراك رفضي ما نصيد طيب إذن أتم الإعراب والجملة الفعلية شنو هي الجملة الفعلية الفعل قام أبوه من الفعل الفعل في محل, في محل رفعين خبر, خبر الموتدى شنو هو الموتدى زيد نقف على النوع الرابع إن شاء الله تبارك آه. وتعالى ولعل لاحظتم اليوم الدس بالمشي بالخيط ما شاء الله لم يقع تقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم mm